الباب الثالث والخمسون باب الجمع بين الخوف والرجاء وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك رواه البخاري